يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آ م ن و ا انظروا ن نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور الله وباطنه في ه رحمه وظاهرهم اسماء وَتَرَبَّصْتُمْ وارتبتم وغرتكم الْأَمَانِيُّ, وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الحسنى ف ا ل ي و موسوعه لا يؤخذ فدية منكم ا ا ل ن ا ر هي مولاكم و ب س ا ل م ص ي ر أ للعلوم م يأنر ذ ي ن آمنوا أن ت خ ش ق ب ه ا ل ا س ل ا ل ل ه و م ا الحق نزل من و ل ا ي ك و ن و ا ك ا ل ذ ي ن أ و و ت ا ا ا ل ك ت ب من ل ف ي ا ل ع ل ي ه م ا ل أ م د ف ا س ل و ب ه م و ك ث ي ر م ن ه م ف ا س و ن ع ل م و ا أن الله يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها. قد موتها ب ي ن ا الآيات لكم لعلكم تعقلون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 والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا أ ن م ا الحياه الدنيا لعب ولهو ز ي ن ه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 و م و ا س و م ه ا ل ح ن ا ة ا ل د س ي ا إ ل ا م ت ا ع ا ل غ ر و ر م الاسلاميه ب ق و ا إ ى مغفرة من ربكم ر وجنة ع ض ه كعرض ا ل أعدتني الذين آ م ن و ا بالله و ر س ل ه ذلك فضل ا ل ل ه يؤتيه م ن ا ب ل ه ذو ا ل ف ض ل ا ل ع ظ ي م م الاسلاميه أصاب من مصيبة ا من في أ ر ض و ل في ف أ ن ك م إ ب كل م خ ت ا و س و ر ه النابلسي ذ ي م ر و ن للعلوم ن ا الاسلاميه ل